أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل العغدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني اللهم علمني بما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما اللهم اجعلني من ايمة الهدات المهتدين ولا ضالين ولا مضلين. خوشويستان لا خلي خوين نوو شكر نووي منظومي بايقوني باي بخزمتان غيشتنا ولواني بين جام غيشتنا بيتي دوازدين كمصنف منظومة امام بايقوني رحمتي خويلة سربيتا دا فرميت عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما 3 لرا مصنف باسي دو تر لا جوركاني فرموده دكاتن گودمان كه لو منظومه دا باسي كسيوچوار بيتا باسي دوجوري دو جوريد فرموده دكاتن لراو دو جورك لو بيته دا باسي كردوا باسي حديث عزيز ومشهوره هذي كوبا جيواس شيد كينوا لروي زمانواني ولا روي زاروا ونمناشل سردينينوا بإذن خوي تعالى. حديث عزيز بين لا وشي عزيز وده سبب عزيز لزمانواني لعز وها تو. هاتا بحيس بشكو وشوكات. طالما نروي زاروا بريتي لو فرمدي لهر طبقايك دا لهر طبقايك دوكاس رواية دكان لطبقي الصحابة دوكاس لطبقي طابعين دوكاس وإلى آخر وبويش باع عزيزنا ونروا لبربوني لبر دوكاس لهر طبقايك دا أوى موقفي روايتك بهز دابيت موقفي وهزي روايتك بهز دابيت به بيدرين حديثي عزيز المنشر ديني كتاب لكتابي السامسونية في شرح البيقونية كالداناني شيخ أبو عبد الله ليث الحياリア خبيب هذا او أو نموني هنا توك ما رواه الشيخان كلا هردو مخاري مستمر روايته ذكّن فالماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين آفرمیم صلّى الله عليه و سلم کسی که ایوا ایمانی توانایی کامل نابیت هتا و کو من لایوی لداکو باکو منالیو خلقی بگشتی خوشایسترن نبم جا بو او حدیث عزیزاب و کنونا هن روا تو لبر اوی لا طبقی صحاباء ابو هریرو انس روا دکن لبی قمری صلّى الله عليه و دو هاوي بريس أبو هريرة وأنس رضى رحمة الله عليه للسر ونمونا لا إمام أنس سواء، لا أنس دو دوكس دو طابعين كقطادو عبد العزيز بن الصهيب روايات لا إمام أنس ذكنا، ولا قطادش دوكس روايات ذكنا أو الشعبة سعيد بن بشيرة. والعبد العزيز ابن الصهيب بشكا طابعي غوتمان دو كاسش لوي الروايات ده اوش اسماعيل بن عليا لاغا عبد الوارث زور باشا كا مرو دراسي فرموديك ده كاتن ا بكاتن او مخططا لو محقق لو اوك سانشكا فرمود که دخو ناو را وکی دبینن یاند بیستن باشتر مفهوم دبیتن. اما لبر اوی گفتم حضمان لینیا نشر حکمان و نا او ملزمش که یانامیل که کدمن نو زور درو ریج بیتن بو اوی لواکا ل اختصار کی موضوع کی در نتیم چون کمان بخوی دو لابرايا سه چار بيتا ديره نا بيتنمش لشركه اي اوه ببين مشهور جوري كه لجوري فرموده مشهورش لروز منواني لشهره وهاتو لفعلي شهرا لفعلي شهرا و تا بنو بانك اذا اشتهر الأمر، اجر هذا شتك بين البانغو خالكي او فيدلن مشهور بلامروي زروي وواط اصطلح مشهور مشهور مروي وفنق أو فوق ثلاثة، يعني او فرمودي كلهارد تشينك تويجك لاو انك الراويه كان كرواده كان سيكس يا زياطر او فرمودي بجيرنا ابي الروي أه... بن ابن وابن صلاحي اشار ازوري ونووي وغيره وانشكوونه للسرقه و بيناسكه لو حديث مشهور و دان أه... لكن ابن حجر عسقلاني مشهور بريت لو فرمودي ك لدو راوي زيارة أو بكن رواية بكن لكنه حصر بكريتن ب بادوكس يعني بال بالادوكس زيارة في مشهور جمار دكرية نمونش دقيرين ونصدر كتابي سامسونيي حيالي خوبي بارزيتن أو فالمديب مننهنا توكا فرمت أن رسول الله تبي أو حديثا لا أبي سعيد خضري رضاي خويلة سربة رواة ذكرية فرمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فرمى صلى الله عليه وسلم غسل رج هني خوشوشتين روجي هيني واجبه لسرهمو لسلهمو كسك ك احلامي كرديبيتر احلامي لايبرسان مشوره معلومه ك هركاته كوريك اگر بيتو لخوندا لخوني ببينتهم نشانه بالغ بنيتي لو كاتجدا أركانه شرعي للسر واجب دابيتن أو فرموديا كباسمانكر لطبقي الصحابة سكس رواه ذكر لبيغمبري غنبري خوشي صلى الله عليه وسلم أوش ابن وباوكي عمر وباوكي إمام عمر رضى رحمة الله عليه سربت وأبو سعيد يعني إمام عمر وركي عبد الله ابن عمر وابو سعيد هو سعيد خدري سي كس رواه ده كان لابرميل سوسم ليك تويش ولحد يك لماناش سي كاس سيتر رواه ده كات ا لابن عمر ونافع نافع مولاي ابن عمر رواه ده ولا نافعي شوى صدو بيس نفس لنافعها أو فرمودي روايات دكا أواش قوتمان جوري كترا بو أوي مصطلحك نيو فرموديناسان بو أوي او فرمو أو لاي خالكي رومك نواك أما فرموديك عزيزه أو كسيك شار الزايها بيتن لمصطلحات حديث لزاروي فرمودا يكسر دزانيتن كأوادوكس لهار طبقايك رواياتيان كردوا وأويتر لسيكس وزياتر رواياتيان كردوا بين سر بيتي السيزم كمصنفة فرميتن عن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم باسي لصدو جوري تردك على وديري اوش حديث معن عنها وأو تريشان حديث مبهما معن عن لا وشيء عن هاتوا كاتك لسنة ذا كيد فلان فلان عن فلان ونالي حدثنا يقولون ان الفلان يقولون فلان الفلان يقولون ان الفلان يقولون ان وك عن سعيد عن كرم عن سعيد لا سعيد لا كرم ان الفلان يقولون ان الفلان يقولون ان الفلان يقولون عن ورد يقولون قبول ليردا دو قول هيا لنيوان زانياني ناقد او ايش قولك قولي كم اوي ك او سنديك معنعنا و بلفظ عناو روايه كردويه كل راويه كان ب جوري مرسل ومنقطع ددان دتن واتا هج حساب لو او عنيناكن ليرة تشنك قد الفاضي لألفاظي لا تمريزة واتا لاوازة واتا دكريتن أما بلين راويكا بوي عني بكارينا لبرای وی به صراحت او باعث و برایش و نتیجه من بیستیوی تم بله که دلیل لفلانو و لفلانو یا او لفلانه احتمال اوی هیچکه بیستی بیتی لی بیستی بیت یا لی نبیستی بیت باید پولیگل زنان به جوری مرسل و منقطع دادن لبرای حساب لو او سماعي لو او پیگشتنه ناکن لبين دو راوية بلکو دلين حتى وكو اتصالك بجورك لجوركان بقرينيكي تر عاشقرا نبتن رون نبتوا ايما بمنقطع ببش راوية دادن قول دوام دلين ايما بمتصيلي دهجم هجماردكين اگر بيتو او دو راوية او راوية دلين عن فلان يعني شيخه ما مستا كا ليك عسر دا جاوبن شرتي معصرا حبو بيتن ولقلأو شرتي كي تريش يعني هيا لقلأو شكل دبي هاو سردمن بن ليج السرد ما وش جاوبن ده بي أو راويش يعني بريق بيتن باغ بيتن لتدليس وتبناو بانج نبتن لشارد نووي حلقان شاردنوي نووي كم كريكان بکار دینانی او جور دسته وا جانه او انسان و دهکاتن که لای به گومان بیتن امش مذهبی جمهوری ائمه حدیثا فرمودنا سنه و تزورین زنانه لسر ریدومن که بمتصل دندن ریتن اگر دو مرجبتن با دو مرج یک معاصره او دکج با البراءه من تدرید حدیث لیک سرد جبن و راویه بناوا بان نبتن بتدليس جوري دوام لو ديرا حديث مبهم حديث مبهم ومبهمش لا نواكر ديار مبهم يعني نادير نادير ولا روي زاراره و بريتيا لو فرموديك لسندك دا ناوي يكاك لراويه كان بسراحة وا ناوي باسنك رابيتم وجنان وكو اويكا يك كان بليتن اخبرانا فلان او شيخ او ابن فلانين او رجل ونحوها وده فلان کس امي آقا دار لفلان کس شيخك بي ميغود كري فلان كسبة ميغود ببي اوي ناوي شخصك بيهتم و ابهامش دكرت دو جور هبوني مبهم لسند و هبوني مبهم لمتن لدق هبوني مبهم لسند وكو عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفراء سمعت دليل لا بياو لا بياو كان خوي أويش عن آخر منهم أويش ليك كي تلقوا مكي خوي يعني ليه رد دو راوي مبهم هيا ب بياو بياو قومي خوي ناوين هاتوا أجا طليت قال يعني دوكس مبهم دادل قال أو مبهم داره رأيت رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء بينيم بيداخو آلاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم رنگ زرد بو وحكمكش چیا حكمكش هبون مبهم لسند دا اما جيو دلالتا لو ضعف سنت لبر اوي او كسيكا ناوي نهاتوا ديارنيا اما هتا حكمي لسر بدين ايا كسيكي جي متنمانيا كسيكي دامزراو عدالتي هياو لروي هل گرتناو سبتا يان نخير بوي بوي احتيات قد من هر کاتيك اما دینئ مانهبو دلالت یک مانهبو لسر ضعف یان شتکی گومانوی منانهبو اما حکم لسر ضعف کید دین و کو احتیاطا یان ولای دین او شتکی گج گمانه ولای دین لرش یک لو حالتان حدیث مبهمه او سندی امه بضعیف دا دین لبر او امه راوی کناناسن ولكن اگر بيتو لرغاية تروا ايما حديثة تتبع بكين بدوادات شوني بو بكين دبينين زور جار ناوي او مبهامان من لو بدرده كويتر جا اگر لرغاية تردا تواني من ناوي او مبهامان من بميني نوا او ليره دا فرمودكا حكمكي دا گوريتر چونك ايما لو حديث مبهامان غد من ضعيفة لابر اوهي كساك نازنانسي بلام كاتك كساك نازرا و بولاي ايما قماناك لاتشو زاني من كساك عدالة عدل سيقو سبتا او كاتا حديثك صحي دابد جوري دوام قطمان هبوني مبهم لا دقك دا لمتنك دا وكو نمونا عفوان ليس الحيالي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 لفظ كي هردو إمام مخ بخاري ومسلم رحمتي إخوان للسربيتن بنفسي بنفسي لفظة روايته عن كردوة ده عبد الله كري عامرو رضى رحمة إخوان لأخوي باوكي بيتن لفي غمري خوشالصو سلام أفرمد لا حجتي ولا حجي ود وداعدا كاتك وسطا خلق برسياري ليكر بيقع كنم ناسي پیاوک عفون پیاوک لی پرسی فرمی من آگام لخون سرمتاشي سرم تاشی پش آوی حیوان ک سربرم قربانی ک سربرم فرمی ولا حرج فرمی سري ببرو هیچ که شیت دانی لردا او پیاو ناوی تب رجل هاتوا مبهمه لسند دانیه بلاملا دقیکه دا هاتوا بو زنندالن ابهم للمتن دا كيشي فالإبهامو في المتنى لا يضر جد شى بيتو دالين أو إبهاما لدقاكدا لطبقية صحابة بيا يعني لخوارا وان بطيان رجولون اوه يش تدانيا، تيدانيا چوكا ايما سروكار مان لگر سنده او ناوانيكا لناو خدي في دقاكدا هاتونا ايما كيشي ليرني ليره نيا اگر ناصر, ناصر شكا یا ايما بو برازدانان و ورگرتيني فرمو ديك تماشي سنده ودكي ليلة دا مبهم همان مجهولة مبهم يادة تواني بلين علاقاتي نوانيان عامو خاصة بلين همو مبهمك مجهوله بلام شرطنية همو مجهولك ايش مبهمد بلام ليرة پیواندية ايكي بتوهاي لانيوان مبهم و مجهول دا لبراوي همو مبهمك قد من مجهولة لبراوي ما ايما نايزاني كا او كسا تنانت كيا و درجه عدالتو الضبطة كي چند حتى وكو حكمي لسر بدين حتى وكو الروايتي لور بغرين يعني لور نغرين بو اما ببهوث من زاني لا ملزم كدا لا نعمل كدا باس وان نكردوا بلا ما وكو تفصيلي كتر باس مجهول بكين مجهول دو نوعي هيا مجهول العين من هيا لصناعات حديث فرمودناسي ناسي ومجهول الحالش من هيا كما ستوريشي پيده گوتريد مجبول العين اوه يكا تنها يكاس روايتي لكردوا وكاسي كيش وقصكاني جيگاي متمانا بيتن او كاسي با كاسي كي سيقه متمانا بكراو دانن آوا يعني كاسي كا تنها يكاس روايتي لكردوا با سيقهش دانن راو كاسي كا لو ناقضانك باسي رجال ده كان كتوبي رجال وجره وتعديل يا نوسيوا توثيق يا نكردو وليدا لو ورجتني خبري مجهول بنج وتهيا بنج بيرو راجيا واسه هنديك ياندارين قصة قصه كيلي ورناجيريت أماش صحيح ترين بروباورا وزوربي فرموداناسان لسا أو رأيان كا قصة ليورنا جيرت روايتكا لي قبولنا كريت أو اتردالي متلاقا ليورده جيرتن أواش رأي أو كسانيا كا متساهلين دالين تنها أو راوية أغر مسلمان بتن إما بكسكي عادل دادن أواش قوليكي ضعيفة أولي سيام أولا داري أو كسيكا بطنيان رواياتي كردوا أجر تنها عادتي هبتن تنها لكس لا لا عدلان لكسيكي عادلو متماعنا بكراو روايات بكاتن وكو ابن مهدي ويحي ابن سعيدو هاشي كانيان أو كاتا القصة كان لي واتا تماشداك نعجه او منفردة او كاسيك بتنيار روايد كاتن لكاسيك اا عاداتي بتن لشوين كاني تردا تنها لخلقي عدل و روايد بكاتن عفوا اا راس دكما يعني او كاسيك ل يك حديث يك يك حديث حديث روايد كرد او كاسيك حديث ليديرتوا وكو بلين مثلاً ابن مهدي لكسيكي مجهول كتنها يك روايتي كردوا روايات دكاتن اگر تماشي او ابن مهدي دكن ابن مهدي اگر بيتو عادتي ابن مهدي اوه بتنها لكسي عدلو جيغاي متمانا روايات بكا او كاتا او سندا ورده گرين او مجهولش شكليره دكا انفراضي كرديا لي خوش دوين لبر اوهي او كسي كالرواد لو منفريدا عادتكي واتنها لكسي دامزراو جيمتمانا رواد دكاتم اوش قوليك قولي چوارم اوهي اگر بيتو او كابرايا مشهور و بالزهد لي وردك جريتن اگر ننه او اجدي سرعيه ايكي ضعيفه چوكه لا فرموداناسي دائما قطمان احتبار لو عدالته لو الضابتكي دكي زور كس هبوه لروي عدالته وكشيان نبو زاهد بوينه عابد بوينه بلان لروي لبركردنو لروي هل گرتيني فرمودا لاواز بوينه يان كشي تريان هبوه وولان راول وقصاش لسره وزوره و نامانوه درجه قيب دهن قولي پنجم اوه اگر بيتو يك اگ لا امامكان زاناكان جره و تعديل پاکانه لو کرده بيتن و او قصاش کر روايطي ليدكاتن دي سا پاکانه لو کرابتن او سنده و روايطه كان لورده گيرد اگر ما ولادن رد گوتوان قولي يراجع او صح او هي كما كلي ورنا او مجهول مجهول دلالته دربري لا وزيلا لا او هاكو لومن اشكرد وتايبيتي مجهول العين ونوع دوام من مجهول الحاله مجهول الحال جوازيك شي كما بمسوريش نودبريد او اياكا دو کسی از یاتر ریوایتی لیو ده بلام لگر آواز دک ل لو زنانه ک لبواری جرح و تعادیل دقیق دکن، او ک او آو با سیق داننوا. به کسی کی دامز راوم بطمانت پکر او داننوا. لواش بیداری مستور لبر آوی اما ناواکی دزانین. بلام دو كسيش رواياتي كردوه يان سي كس تنها يك او نيا فقط يكس رواياتي لكردوه بيد بلكو دو كس زيات الرواياتي لكردوه بالام اما ديسا نازانين كا او كسا حالا كي تشونا لو مستور الحال ويا مشغول الحال ورگرتين وورنة گرتيني ديسا سي قول من هيا قولي يكم قولي جمهورة كدلين اما ديسا اوش ورنة كريو تنها لا مشاهدات ومتابعات نبتا ا او جورا روايه مجهول الحال ومستوري ورناجر قولي دوم او يا دد وردغيرتن بمطلق او شوكو راي دومو لا مجهول العين دل تنها مسلمان بيتن لكنه ما عدالتيها بانان سراجي با تنها دو كسو سي كس تنها تناند يكس رواتي يم او ايداليه تو او كسانك او كسانا كان ليداكن او دو كسيان سي كسيان زياترا كالروايتي ليداكن اگر عادت يان بيتن تنها لكسي عدل و بكن وكو يحيي ابن معين او قبول لكري اگر نا قبول لان كريتن مثالي مجهولش وكو كعن سعيد الصراف عن إسحاق بن سعد بن عبادة عن أبيه سعد بن عبادة أبو حاتم رحمه خويلة لبيتن دفر متن إسحاق بن سعد بن عبادة مجهول روى عن أبيه سعد وروى عنه سعيد الصراف لبابي خوي رواية دكاتن وصعيد الصراّف إيش لويه وراء رواية دكاتن كواتلير دا لو سنة دا كجودمان إسحاق ابن سعد ابن عبادا كسيكي مجهولة لبرأوي تنها لبابي خوي رواية دكاتن ليكاس ولا فقط سعيد الصراّف روايته كردو نموني لسر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 بظاهر يشوا كسي كي عدله كشيني بلا مل روی باطنه و اما الحقيقه نا ظنك او حالتشونا ايا كسي كي عدالته هي ثقه وثبته يان نخر وااغر بو بيناس ور بجرين كعدالتك يل روی باطن باطن و ديارنيه بلا مل روی و ودياره ا هن ديكل شافيه يكان بي ان قبول لو جو ركسا روايتي ور بغير و و هر و ابن صلاح و نووي و ابن كثيرش لو كساننا حزما ليبو اورو زياتر مان شكر دي بابالام ا غوتمان بيمان باجبو لنيو ساعت تينا بارنين ا تلسرتن زور نبيتن باو هوايه که پشود ريجوان براستي آرام گرتن لا ورگرتن ازانست شرعيه کام پهویستا خواه تعالى عزو پاداشتام داتا با پكه و دعا بکن خواه تعالى لا همو گنا حکامان ما خوش بیتن خواه تعالى استقامت مام په بخشي لسر ایمان و هدایت و اسلام لسر کتاب و سنت لسه کارو و کردوه باش عاقبت مام خير کات امو تاکوبا ابوکسو کار مان ماماستا کان مان هم اومتی پیغمبر صلوات الله و علی کل ساد کلمه توحید و لسر ایمان و هدایت اسلام جیاون مردون خال هم مان خوش بیتن عاقبت مان خیر کاتن او درد بلا و مصیبت و خوشان مان لسر لا و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلاه و سیدنا محمد على اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله